وَهُدِ إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدِ إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ الذي جعلناه للناس سواه العاكف فيه والباد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وَإِذْ بَعْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ الَّذِي تُشْرِكُ بِشَيْءٍ بي وَطَاهِرْ بَيْتَ يَلْقَطَعِ فِي نَبَلِ الْقَائِمِ السجود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 ثُمَّ الَّذِي يُقْبَؤُ تَفَتَّهُمْ وَلْيُفُنُذُ رُؤُهُمْ وَلْيَطْمَ وَفُبِّلْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ لَهُ عِندَ رَبِّهِ